أبي حمل بعيد وفي سورة يوسف قال إني لا يحزنني أن تذهب بي. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أسلوب قصصي أخار قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الآن حصل الحق أنا راوتته عن نفسه أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. تعال أخ المستمع الكريم نحط رحال عند باب كتاب الله العظيم نرتشف من لذيذ معين ونستشعر نعيمه هاي قولي من القاهرة. تقدم مشاري بن راشد العفاسي يقرأ فيه أهل سنة القصص وأروع المتور, المتور وأشهر السنة قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا